والله يشهد ان الذين منافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم لا قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايت تمتعبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند يحسبون كل صيحه عليهم هُوَ الَّذِي يَعْدُو فَاحْذَرُوهُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَن لاَ يُفْكُون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّمِرُؤُسُهُمْ لَوَّمِرُؤُسُهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لا يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين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 111. ليخرجن الأعز منها الأذل 112. ولله العزة ولرسوله والمؤمنين 113. ولكن المنافقين لا يعلمون 114. يا 117. ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون 118. يا أيها الذين آمنوا لا ترهكم أموالكم ولا أولادكم ولا 19 ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون 20 وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت بِأَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَعْدَك وَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَآمِنُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي